إذاعة القرآن الكريم من الضوحة تقدم سحر البيان وجماله وكماله نور القرآن للشيخ صالح المغاسي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 والشعر كلام موزون للمقفة كانت العرب تمجده وتعظمه وكان لهم في جاهليتهم أسواق مثل سوق عكاظ وذي جنة يتناشدون فيها الأشعار وتنصب لبعض كبار الشعراء منهم قبب كما كان ينصب للنابغة الذبياني قبة من أدم يحكم فيها ما بين الشعراء وعرف في تاريخ الأدب العربي ما يعرف بالمعلقات وهي قصائد طوال جياد قالها شعراء في الجاهلية قبل الإسلام واختلف لماذا سميت بالمعلقات فقيل إنها كانت تعلق على أستهل الكعبة وقيل إنها لأنها علقت في الصدور وهذا أرجح وقيل غير ذلك ومن أشهر أصحاب المعلقات إمرئ القيس ومطلع معلقته قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي وطرفة ابن العبد ومطلع معلقته لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلح كباقي الوشم في ظاهر اليد وعن تراه وأول معلقته هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهمي وغيرهم كثير وليس المقام مقام حصر بعد ذلك أشرقت شمس النبوة وأطل على الكون سيد الخلق صلى الله عليه وسلم نبأه الله بإقرأ وأرسله بالمدثر وأتاه هذا الكتاب العظيم الذي هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق العتو والجبروت والكبر الذي كان عند قريش وهم المخاطبون الأولون بالقرآن جعلهم يكذبون به ويزعمون أنه من أقوال الشعراء قال ربنا وكذب به قومك وهو الحق وقالوا أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون فنزه الله نبيه أن يكون شاعرا إذ أن الشعر مرحلة وضيعة في أصله لا يمكن أن يليق برجل ينزل عليه الملك من السماء أن يقول الشعر من اوتي القرآن ماذا يريد بالشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له صلوات الله وسلامه عليه هنا يقول الله والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أمر مشاهد محسوس أنهم في كل واد يهيمون أغراض الشعر كثيرة في المدح في الرثاء في الغزل في الهجاء في الفخر في الحكم في كل واد يهيمون ويخوضون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم أي الشعراء يقولون ما لا يفعلون منهم من يتحدث عن الكرم وهو يبخل بالدنار والدرام ومنهم من يتحدث عن الشجاعة وهو لم يحشد معركة القط ومنهم من يتحدث عن الحلم وهو أسرع ما غضب وهذا شيء لا يمكن نكرانه ولا نفيه ولا حجبه فلم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون لكن الأمر ليس على إطلاقه فأهل الإيمان هم في مقدمة الركب على كل حال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا فلم يكن الشعر غالبا عليهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا يأتي في مقدمة هؤلاء إن شاء الله تعالى حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وقد عاش حسان مائة وعشرين سنة ستون سنة في الجاهلية قبل أن يسلم وستون سنة في الإسلام وهو من الخزرج وقد كان يفد على الغساس والمناظر في الشام قبل الإسلام وهو القائل لله در عصابة ندمتهم يوما بجلق في الزمان الأول أولاد جفنة حول قبر أبيهم وقبر ابن مارية الكريم المفضل يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول كأن الله هيئه لمدحه للملوك أن يأتي فيمدح نبينا صلى الله عليه وسلم فلما جاء أسول الله إلى المدينة علي الصلاة والسلام كان حسان من أوائل من أسلم وأخذ يمدح الرسول وإليه ينسب البيتان الشهيران أنه قال وأجمل منك لم ترقط عين وأسمح من لم تريد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ولما قبضت روح صلى الله عليه وسلم وارتفعت إلى المقام الأسنى والمحل الأعلى قال حسان يرثي النبي عليه السلام بطيبه رسم للنبي ومعهد منير وهل تعف الرسوم وتهمد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معالم لم تطمس على العهد ايها أتاه البلاف الآيو منها تجدد عرفت به رسم الرسول وصحبه وقبرا به واراه في الترب ملحد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد صلى الاله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد وكما عرف المسلمون حسان عرفوا كعب بن مالك وعرفوا عبد الله بن رواحة وكلاهما وغيرهم ذبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا الشعر الحسن في حقه صلوات الله وسلامه عليه وما أجمل الشعر إذا وافق أحدا هو أهل الله ولا أحد من الخلق أهل لأن يمدح أكرم على الله من رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وقد أحسن من قال في حقه مديحك النور والسبع القراءات فالله جل وعلا هو الذي أثنى عليه ومدحه وإنك لعلى خلق عظيم هذا ما تئسر إراده وتهيى إعداد حول قول الله جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين Ja.